اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمن بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَال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 أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ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 فَرَوْفَ لَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَّا أَحَدُهُمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لهم من يَالُ بِالرَّحْتَاتِ تُفِقُ مِن مَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُفِقُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَنْ يُرِدْ بِالضُّلْمِ بِالْعَالَمِينَ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 كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء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 وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا هُوَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرصَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ضَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ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 لَكُمْ الآيَاتُ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتَأْمُرُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما اللَّهِ الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم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 لَيُقطَعَ طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم او يعذبهم فانهم ظالمون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 لا تأكلوا الربا أطعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 وَالْجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين ايمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله وَالْيَوْمَ أَحْصَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ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 Nabi kátel مع môj ribby kthýr Fama وهlú lma ašabahum v sbylil وَمَا v ma bojfu v ma وَمَا v ma bojfu v ma istakánu v ma قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتِهِمْ اللَّهُ ثَوَابَ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 ناصرين سرلقي في قلوب الذين كفروا الرهب بما اشركوا بالله بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وما النار وبئس مثوى الظالمين